وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحنون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 وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فيه اربعه ايام سواء سواء للسائلين ام استوى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 إذ جاءته الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخسا استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداد تا إذا ما جاؤها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتتم علينا قالوا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 ولا أبصركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثير. فَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ قَيَّضْنَا لَهُمُ الْقُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغربون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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنة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 الغفور الرحيم ومن أحسن قولا من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إني من المسلمين ولا تستوي الحسنة والسيئ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 لا تسجدور الشمس ولا للقمر واسجدور الله الذي خلقهن واسجدور الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 إِنَّ الَّذِي أَحْيَى لَمُحِ الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوُنَّ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِي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 ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبرك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجبيا لقالوا لَقَوْلُ لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ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 الشَّهِيدِ وَظَنُّو مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ أَلَ إِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ أَلَسْتَ لَيَقُولَنَّ هَذَا ذَلِكَ لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعِنْدِهِ لَلْحُسْنَى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 أو لم يخفِ بربك أنه على كل شيء شديد؟ ألا إنهم في مدرية من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء؟